أيها الإخوة هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع على رجح هذا القول نعم أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح فما هو الدليل ما هو الدليل ما أينها لا تغاخذنا إن نسينا واختعنا طيب وهذا من الخطأ وهل هناك دليل خاص في المسألة سأل. فطلعت الشمس وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى لأن أوله مأذون له أن يأكد ويشرب إلى أن يتبين له الفجر طيب رجل آخر أكل يعتقد أنه ليل في آخر النهار فبان نهارا شرف ما حكم هذا ال الذي فعل هذا الفعل غير عادم وسوم وصوته صحيح ولكن تجيب اولا بما قال مال من أجل ان اعرف انك ارمت الكتاب بارك كلامك ما. ما درست الكتاب لا تقل اني درست هذا المستقبل لا يزم الحفظ طيب نعم. أي نعم يزمه القضاء على رأي المؤلف يزمه القضاء لأنهم لا يعدلون بالجهد في باب المفسار الصوم لا يعدلون بالجهد والقول الغاجح أنه لا قضاء عليه طيب ما هو دليل رجحان هذا القول يا عبدالله ما هو انهم افطروا كيف افطروا على ظرف نعم افطروا متى في يوم غير ثم طلعت ولما امرهم بالقضاء طيب هذا دليل خاص وأما دليل العامة ربنا لا تأخذنا نفسنا وقتانا فهي واضح ثم عقد المؤلف فصلا خاصا وهو مبتدأ للليلة للجماع الجماع من مفطرات الصائم بالإجماع ودليله قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من, الليل من الفجر ثم أتم الصيام أي الإمساك إلى الليل وهو مفطر بالإجماع وهو أعظم المفطرات ولهذا وجب فيه الكفار قال المؤلف ومن جام في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء من جامع من هذه من صيغ العموم لأنها اسمه شرط فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والكفار ولكن ليس هذا على عمومه بل لا بد من شروط الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوت فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضع عليه ولا كفاره لأن له أن يخطر بدون عذر الشرق الثاني أن يكون أن لا يكون هناك مسقط للصوم فإن كان هناك مسقط للصوم كما لو كان في سفر ووصائي فجامع زوجته فإنه ليس عليه إثم وليس عليه كفار وإنما عليه القضى فقط لقوله تعالى وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَّةٌ من أيام أخرى فإذاً, فإذا لابد من أن يكون ممن يلزمه الصوم ولابد أن لا يوجد مصطط للصوم طيب رجل مرير صائم وهو ممن يباع له الفطر بالمرض لكنه تكلف وصار ثم جامع زوجته فهل عليه القضاء أثال عليه القفارة لا لأنه ممن يحل له الفطر فالحاصل إذا كان ممن يزمه الصوت وقول في قبل أو جبر يشمل القبل الحلال والجبر الحلال والدبر لا. الحرام والقبل الحرام يعني حتى ولو كان زنا والعياذ بالله فانه يلزمه القضاء والكفار فعليه القضاء نعم لا الدبر حرام كل الدبر حرام حتى بزوجته لكن دبر من امراه حلال اما الذكر فلا يحلو حتى من الزوجة فهو يشمل كل هذا فعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب فواجب عليه القضاء وعليه الكفار الكفار احتراما للزمن احتراما للزمن وبناء على ذلك أنه احتراما للزمن أنه لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاءه واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه الكفار لماذا؟ لأنه خارج شهر رمضان تخلاف ما إذا كان في الشهر فعليه الكفار وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل فإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبر فإنه يلزمه كما قال المؤلف القضاء والكفار قال وإن جامع دون الفرج فأنزل فالجواب قوله أفطر ولا كفار إن جامع دون الفرج كما لو جامع بين فخذيها أو ما أشبه ذلك فأنزل فعليه القضاء ولا كفار كذلك إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليها كفارة وعليها القضاء وعلم من قولها أو كانت المرأة معذورة للآخر أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة فإن قال قائل ما هو الدليل على وجوب الكفارة قلنا الدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال هلكت قال ما أهلكت قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هل يجد رقبه فقال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا فالرجل فقير وعاجز عن الصوت ثم جلس الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به قال أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه فضحك النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثم قال أطعمه أهلك فرجع إلى أهله ابتمر فإن قال قائل هذا الرجل عرفنا الدليل لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة الكفارة مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن يعني لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه والمرأة لم تستفت وحالها تحتمل أن تكون معذورة ومكرها وتحتمل أن تكون مطاورة فلما لم تأتي وتستفت سكت عنها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ولم يذكر أن عليها كفارا والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر ولهذا لما جاء في امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي بأنه لا ينفق لم يطلب أبا سفيان ليسأله بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها فإذا قال قائل ما الدليل على الوجوب أليس الأصل ضراءة الذمة قلنا الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا, إلا بدليل ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بزنا لجلد ثمانية جلدة إذا لمت بسهود مع أن الآية في النساء والذين يرمون المحصنات ثم لماتوا بأربعة شهداء فاجلوهم ثمانية جلدة فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرية إلا بدليل طيب فإذا قال ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه قلنا نعم هذا ظاهره لقولها أو كانت المرأة معذورة فالفهم منه أنه لو كان الرجل والمعذور فإن الكفار لا تسقط عنه نعم وهذا هو المشكور من المذهب والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسلعان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفار المذهب أن عليها القضاء وليس عليها كفار والصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفار وكذلك بالنسبة للرجل فلو كان الرجل جاهلا لا يعلم أن الجماعة بدون انزال حرام على الصائف قلنا له ليس عليك قضاء وليس عليك كفار للجهل وقد سبقت الأدلة على ذلك وكلالك لو قال أنا نسيت نسيت أني صائم قلنا لا قضاء عليك ولا كفار وإن كان المسان في مثل هذا الحال بعيدا لأن الناس في رمضان والمسان يكون بعيدا لكن نقول ربما أحسن ولو قال قائل إذا نسه هو لم تنسى الزوجة قلنا يمكن أن تنسى الزوجة أو تداهم ربما تداهم تسكت وتقول ما نكذر ذكره كما يقول بعض العامة إذا رأيت رجل يشرب وصائم ويأكل صائم فلا تذكر لأن, لأن الله هو الذي أطعمه وسقى فنقول هذا قد يكون قد يكون هي داهنت وسكتت وقالت هذا ناس ولا, ولا, ولا, ولا أذكره فعلى كل حال إذا وجد الجهد أو النسيان أو الإكراح من الزوج أو الزوجة فالقول الراجح أنه ليس عليه مقضاء ولا كفاء بقي أن ننبه على مسألة مهمة وهي أنه أن الفقه رحمهم الله قالوا لا يمكن الإكراح على الجماع من الرجل لا يمكن الاكره على الجماع من الرجل يعني لا يمكن ان يكره الرجل على الجماع لأن الجماع لا فيه من انتشاء وانتصاب الذكر والمكر لا يمكن ان يكون منه ذلك فيقال هذا غير صحيح لان النساء اذا هددن مثلا بالقتل او بالحبس أو ما شابه ذلك ثم جن من من المراه فلا فلا يسلم من الانتشاء وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول هذا ممكن فإن قال قائل الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أليس جاهلاً كما استشكلوا الأخ نقول هو جاهل ما يجب عليه وليس جاهلاً أنه حرام ولهذا يقول هلكت فهو عارف. عارف لكن لا يدري ماذا عليه ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام انتبه ولهذا لو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية رجل الحديث عهد الإسلام أو عاش في بادي بعيدة لا يعلمون أن نزل محرم فزن فانه لا حد عليه لكن لو كان يعلم أن نزل حرام لكن لا يعلم أن حده الرجم أو أن حده الجلب والتغريب فإنه يحد لأنه انتهك الحرمة فصار الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس, ليس بعذر والجهل بالفعل هل وحرام أو ليس بحرام هذا عذر طيب يقول أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفار جامع من نوى الصوم في سفره يعني ما صام في سفره هذا المرادة إنسان مسافر سفر يبيح الفطر فصان ثم في أثناء النهار جاء زوجته فهذا يفطر وليس عليه كفار ويزمه القضاء أو لا يزمه يزمه القضاء وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفار لماذا؟ لأنه مسافر والمسافر يباع له الفطر هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام فالمسألة الخلافية معروفة والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله فإنه مسافر يجوز له الفطر ويجوز له الجماع أو جامع منه الصوم في سفره أفطر ولا كفار لماذا نعم لأن الجماعة والأكل والسربة في حقه مباح له أن أي المسافر أن يفطر في أثناء النهار وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتين اثنتان ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين المسألة الأولى إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اللوم الثاني فإنه يزم كفارة وإن جامع في ثلاثة أيام كم؟ ثلاث كفارات وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة أو تسعين عشر حسب يام الشهر وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة ولهذا لا يفسد الصوم اليوم الثاني اليوم الأول بفساد الصوم اليوم الثاني لأن كل يوم عبادها مستقلة فيزمه لكل يوم كفارة وقيل لا يزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة كما لو حلف على إيمانه ولم يكفر فإنه إذا حنث في جميعها تكفيه كفارة واحدة وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه نزئهم وضوء واحد وهذا القول وإن كان له حظ من النظر وقوة لكن لا تنبغي الفتية به لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمة الشهر كله وسهل عليه أن يطعم ستين مسكينا ولا زيما إذا كان شابا تزوج في آخر شعبان فإنه يقول ما دام يزي أن أطعم ستين مسكينا فسيفعل ولا يبالي أنه فعل محرما وإلا فهو آثم ليس المعنى أن الكفارة يعني أنها تبيح الفعل لكنها تكفر الذنب وأما الفعل فهو حرام على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول وإن كان له حظ من النظر وذلك خوف من, إيش؟ من التهاون بهذا الأمر أما إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الأول لازمه كفارة عن الثاني وإن كفر عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزاءه كفارة واحدة وذلك لأن الموجب والموجب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة وقيل إنه لازمه عن الثاني كفارة لأنه لأن يومه فسد فسد بإيش بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائد وإن كان يلزمه الإمساك لكنه ليس, ليس هذا الامساك مجزئا عن صوم فلا تلزمه الكفارة لأن الكفارة تل تلزم إذا أفسد صوما صحيحا وهذا القول له وجه من النظر أيضا أنه إذا كرر في يوم واحد لم تزمه إلا كفارة واحدة سواء كفر عن الأول يعني عن أول مرة أم لم يكفر طيب مثاله رجل جامع في أول النهار. بعد طلوع الشمس مثلا ربع ساعة ثم كفر بعتاق راقبه ثم جامع بعد الظهر ألا ما مشى عليه المؤلف يزمه كفارق ثانيا لأنه كفر عن الأول وهو الآن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يزمه الإمساك وعلى القول الثاني لا يتزمه الكفارة لأن, لأن الجماعة وردت على صوم غير صحيح وإنما هو على إمساك فقط ثم وفي الأولى ثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع يعني من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه يكفر وإن كان لا, لا, لا يعتد بصومه مثال رجل مسافر مسافر وكان مفترا فقدم إلى بلده فعلى المذهب يلزم أن يمسك مع أن هذا الإمساك لا يعتبر له فلو جامع فإن عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك أعرفتم ولا فيه نظام رجل مسافر مفتر في سفر قدم إلى بلده فالمذهب كما سبق يلزم الإمساك لحرمة اليوم فلو كان مشتاقا إلى أهله وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قدم فيه وهو مفتر فعليه الكفارة أما القضى فواضح أنه لا بد أن يقضي لأنه مفتر وهذا هو ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني أنه لا يرزمه الإمساك لأن هذا اليوم في حقه غير محترم إذ أنه في أوله مفطر بإذن من الشر وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة فهذا شيء آخر وهذا هو القول الراجح قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفطر أول النهار فليفطر آخر يعني من أبيح له أن يفطر في أول النهار أبيح له أن يفطر في آخر النهار ومثل ذلك أيضاً إذا كان مريضاً يباح له الفطر وهو الآن مفتر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر فإنه على المذهب يلزمه الإمساك فإن جامع في هذه الحال فعليه الكفارة كذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت في أثناء الحي من الحيض في أثناء النهار وهي طبعا مفترة لأن الحيض لا ليس فيه فيعزمها على المذهب الإمسان فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن, أن يفطر فعليها الكفارة والصحيح أنه لا كفارة عليها وبناء على ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كان زوجته طاهرا في أثنائه من الحيط فهل يجوز أن يجامعها؟ على القول الراجح يجوز أن يجامعها ولا إثم عليه ولا عليه لأن هذا اليوم في حقهما غير محترم لإذن الشارع لهما بالفطرفين لكن على المذهب كما رايت. يلزمه الإمساك ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من أول النهار وكذلك من لزمه الإمساك وإذا جامع وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ معاف ثم مَرِض أو جُنَّ أو سافر لم تسقط نعم هذه أكثر مسألة الأولى جامع وهو مُعافَى وصائف ثم مُرِض في أثناء النهار أصابه مرض يبح له الفطر فهل تلزمه الكفارة؟ حينها تلزمه الكفارة مع أنه في آخر النهار يباه له أن يفتر لكن يقول هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له في الفطر فلازمته الكفارة كذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جن في أثناء النهار فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفار لأنه حين الجماع من أهل الوجوب وهو أيضا صائم وكذلك من جامع في, أثناء في أول النهار ثم سافر في أثنائه فإنه يباح له الفطر ويزمه وتزمه الكفار فإذا, فإذا قال هو إنه قد أذن لي في الفطر في النهار فلا كفارة علي كالذي أذن له في الفطر أول النهار وجامع في آخره وقلتم إنه لا كفارة عليه ما الفرق تنفهمين الإيراد يقول أنا في آخر النهار قد أذن لي بالفطر فما الفرق بيني وبين من أذن له في أول النهار حيث قلتم إنه لا, لا تلزمه الكفارة نقول الفرق ظاهر جدا أنت حينما جامعت هل سبق من الشارع إذن لك بالفطر لا بل أنت ملزم بالصوت وما ورد من العذر أو ما طرأ من العذر فهو طارئ بعد, انتهاك بعد انتهاكك لحرمة الزمن وظهر الفرق ثم قال المؤلف ولا تجب الكفارة الا غير الجماع في غير في صيام رمضان لا تجب الكفاره بغير الجماع في صيام رمضان نزيد قيد ممن يلزمه الصوم فلا تجب الكفاره في صيام النفل ولا تجب الكفاره في صيام كفاره جميع ولا تجب الكفارة في صيام فجة الأذى ولا تجب الكفارة في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ولا تجب الكفارة في صيام النذر لا تجب إلا في في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم أيضاً لا تجب الكفارة في الإنزال في قبلة أو مباشرة أو غير ذلك لأنه ليس بجمع طيب فإن جامع نعم وراهره أن الكفارة تجب بالجمع وإلا نحصل إنزال وهو كذلك لأن الكفارة مرتب على الجمع نعم نعم يا شيخ في كل ويظهر من السلام في العادة اليوم لا يا ابو طارق لا ما نبتي ايه لا اختلاف ثلاث شوف انا الدكتور استقبل اعاده كفاره هذا قوي جدا نعم عدلنا القياس على ما ما كفارة حتى كفاره جهاد لا ما, ما, ما, ما كفر عن الاول ما تكره ان كفاه القتل لانها عوض عن نفس كما لو لو كما لو قتل المحرم صيودا الحرم لو مات قتل 10 حمامات يا زمعشيه وان لم يفتع العوله لانها عوض عن انفس الان توجيه القياس هل عليه القياس قوي قوي جدا انا ارى انهم قوي لكن انا لا نفتيه حضرا من من التهاون ومثل هذه المسائل نحن نعطيكم ان شاء الله انتم المستقبل ستكون من أهل الفتيا مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل لكن يخشى من انتهاك الناس ما لا, ما ما لا يمكن ان يفتي بها الانسان سراً في حال معين يعني فلو جاءنا إنسان في هذه المسألة إنسان مثلا وقعت أثناء مرات أو أربعة أيام أو أربعة أيام وكانا ما أستطيع أصوم عن كل يوم شهرين فإن في هذه الحال إذا درسنا حاله وعرفنا أن الرجل صحيح يشق عليه ذلك وأن القياس ظاهر لنا فهذا ربما نفتيه سرا ونقول لا تخبر الناس وكان كثير من العلماء يفتون في مثل هذه المسائل سرا مثل المجد رحمه الله جد شخل سامتينية كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة لكن يفتي به سرا موجهرا Lähme, lähme, lähme, lähme, lähme, lähme, lähme, هذا lähme, لا lähme, lähme, lähme, lähme, سيد هاي تلزمك فاهي اي تلزمك فاهي ما في شك لانه يعزمه الامساك اصلا اصل هذا حرام انا حبيت النقطه المنان يقول لو انه تخيل واكل ثم جاء في نهار رمضان وهم ما جعوا يقول لا لا لا يفيد هذا شيء لان اصلا اصلا الاكل حرام عليه نعم راضي اللواء المسافر. المسافر نعم وقبل السفر جامع زوجته يعني قبل ان يخرج من البيت اينم عليه القضاء والكفاره لانه لا يحل له ان يفطر الا اذا سافر شخص شخص نعم ملنبج ما. ملنبج ما. ملنبج ما. ها الانزال طيب النزع جماع يعني لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في آخر الليل ثم أذن المؤذن الذي يؤذن على طلع الفجر وهو على أهله فنزع في الحال يعني أخرج ذكره فيقول المؤلف أن النزع جماع وه وهذا من, من الغرائب من الغرائب العلم والواقع الفاغ من الشيء الذي يفعله هو لما نزع من يوم سمع الأذان هل هو فار من الجماع ولا واقع فيه ها؟ فار من فار من ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعا أن النزع توبة وأنه لا يفسد صومه ولا تزمه كفار وهذه يعني أنا تركت التنبيه عليه وأن كانت مهمة لأنها نادرة الوقوع اما المساحقه وليعذ بالله فالمساحقه تكون بين المرأتين كل واحده تجامع الاخرى نعم فاذا فلا فلا فلا فلو انزلتاهما او كلتاهما فانه ليس عليهما كفاره من الكفاره نعم لو جماعة في صوم واجب غير رمضان فلك فاره نعم لا بعد بعد الجمال هو لما جامعه أقل ما في خلاف لا لا فرق بين الإنسان انتهك الحرمة بعد والحرمة باطية وبين الإنسان لم ينتهك قل قلنا أنه لا تجب الكفارة إلا بالجمال فلو استمنى وباش عمر لذلك جارد فوق ن لو قياسا للعله في الحديث الاعرابي انه قضى شهوته فقوم يقول في لا لا اننا سوينا بين مباشره في الانسان والجماع جمع الشهوه في الاطاق ولن تكون في الفراغ لا ما اصل لان الرجل الوقاع والا امراه وانا ما ذكر وانا ما فجعل علله الوقاع إن شاء الله هاتفناك على هذا يقول الأخ سعد سعد ولا سعود سعد يقول أفلا نقيص الرجل إذا كان يجامع وأذن على من أذن والإناء في يده فإنه لا فإنه لا يعني ترك الشرب حتى يقضي نهمته في يقول هذا يقول ما, نب... ما هو ناسخ حتى يتقي شهوته نقول هذا ربما يكون له وجه نظر لكن الأصل المنع ثم ان الماء قد يكون لدافه ضروره بخلاف الجماع فعلى كل حق... <تصفيق> على كل حال لازم ان ينزع على كل صحيح ليس بجماع اذا نعم نعم كيف لا عشان ما فسد صومهما صومهما باقي اي نعم ما فيها ما يحتاج امساك نعم ده. ما يكون عليه لا ما يكون عليه حتى يعني مثلا لو فرض ان متهيئ لنزول الماء الدافئ يخرج حتى مع الناس سليم الحمد لله والمذهب بعد ايا المعرض المذهب في تشديد شويه المسافر اللي مقادمه سفر ويمر على الاثناء فندق فندق هذا تشديد يعني المذهب يعني حتى هم في بعدين إيه. بس يقول لأن, لأن رخص له في الخطر بالنسبة للمسافر ما دام مسافرا أما الآن فهو قيم صحيح لا كلامك صحيح أبدا ولا يحصل مثل هذا وقد من إن الإنسان مسافرا وهو مفطر وأهله كذلك قد يطهر من الحيط فلا حرج نجام نعم بسم الله الإفطار ليس ايش؟ خطوه لكوب اذا والفطار افطر. طيب نعم. نوى السفر؟ ما حصل السفر الى الان. فالف ايه. نوى وما اكل. افطر لو نوى ان ياكل ولم ياكل. فانه لا يفطر عليه. ينفرق بين من نوى المحذورة ولم يفعله وبين من قطع العبادة عرفت؟ ولهذا لو نوى أن يحدث وهو يصلي ولم يحدث فصلاته صحية يقول انتهى الوقت فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكين فإن لم يجد بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين هل تجيب الكفارة في غير الجماع وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفار <تصفيق> نعم ان امشي هذا في صافي يقول ما لازم الصيام ان يكون هناك عاوز ان نخرج حوله لا ما دام قلت من يجب على الصيام هذا الذي قلت نعم اين ايش لا لا. ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفاره الاول الاول ان يكون هذا واحد الثاني الا يكون الله سبحانه وتاعاله مستتكم لهذا الصوم معناه اضرب الشرطان الاول ان يكون في انهار رمضان والثاني ممن لازمه الصوم طيب رجل الجامع في قلائر رمضان هل عليك كفارة؟ لا علي. كفارة عليه لماذا؟ لأن كفارة اختراما للزمن لأن كفارة اختراما للزمن ولا يكون ذلك ألا في نهار رمضان طيب مسافر جامع على في نهار رمضان هل عليك الكفاره لماله لانه لا يذ في الصلاه لا يذ في كرر يا جماعه قال تذكروا الكفاره شرعا كرر الجماعه ان كفر قد اهل الجامع بعد ثاني قال قولوا اي انه الكفاره هكذا إذا نقول الشيخ اذا مكبر إذا كفر عن الأول لازمه كفاره عن الثاني طيب والا مكفر خطا <تصفيق> قبل نشوف المؤلف نحتاج له قبل سليم كفر كفار واحد على صيغه انا انا تلزم تلزمه كفاره واحده على الطول الصحيح نعم هل كره هل كره مجمع في يوم واحد او في يومين انا اقول ك... كفر عن الأول كفر لازمه لازم اهو سواء في يوم او في يومين يوم يوم كفر عن الأول يا كفر عن الأول تنزموا كفار ثانية عن الثانية نعم وفي يوم وفي يومين في يوم وفي يومين طيب إذا لم يكفل عن الأول إن في يوم فل... فلزموا فلزم كفار واحد نعم إن كان في أيام متفرقة فلزموا لكل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة لا على... بعد وصلنا إلى بس عفل الحكم كفارة إذا كان في يوم واحد فكفار واحد وان كان في يوم في ايام متعدده فعليه لكل يوم كفاره فيه راي فيما اذا كرره في يوم وكفر عن الأول خالد لا يجمع لا يجمع لك نعم انه جمع الثاني كان في يوم فاسل الصيام طيب هل يفرق بين أن يكون الجماعة من امرأة واحدة هم من ثنتين؟ بالنسبة للزوج لا بالنسبة لا, لا, يفرق. لا يفرق يعني فلو جامع الجامع الأولى في الأول النهار أنه في آخره؟ أو في آخره؟ لا، موعدا، الخلق في آخر ولم يكفر يلزم الفرق الثاني على قول والقول الثاني لا يسمى ولم يكفر جامع أخياهما فيه والنهار والثاني في آخره ولا مكافر كفارة واحدة مع أن الموطوعة سنتين ثم مم. نأخذ الدرس الجديد قال وهي أي كفارة الوضع في نهار دمضان عتق رقبه عتق رقبه أي فكها من الزق هذا عتق الرقبه ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب ف... كفر عن الأول يا خي كفر عن الأول كفر ثانية عن نعم سواء في يوم وفي يومين. يوم يومين طيب إذا لم يكفر عن الأول في يوم فالزموا كفارة واحد نعم فالزموا لكل يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة لا بعد وصلنا للتعليل بس أفل الحكم كفارة إذن إذا كان في يوم واحد فالكفارة واحد وإن كان في, في أيام متعددة فعليه لكل يوم كفارة فيه رأي فيما إذا كرره في يوم وكفر عن الأول خ لا ايش بالك ليش مالك نعم لانه جامع في يوم الفطر نعم لان جامع لان الثاني كان في يوم الفطر فاسر الصيام طيب هل يفرق بين أن يكون الجماع من امراه واحده او من ثنتين له ايه للزوج لا لا يفرق لا يفرق يعني فلو جامع جامع في اول والثاني في آخره. في آخره لا مو غدا الخلف في آخره ولم يكفر يلزم كفار الثاني على القول والقول الثاني لا ولم يكفر جامع في أوله النهار في والثاني في آخره ولم يكفر كفارة واحدة كفارة واحدة مع أن الموطوعة ثم ثم نعطب الدرس الجديد قال وهي أي كفارة في الوضع في نهار رمضان عتق رقبة عتق رقبة أي فكها من الرق هذا عتق الرقبة ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب ففدى نفسه بعتق. بعتق الرقبة فإن لم يجد يعني إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين فصيام الفرابط للجواب وصيام مبتدع خبره محذوف والتقدير فعليه صيام شهرين متتابعين بدلا عن عن عتق الراقبة فإن لم يستطع الصوم فإطعاموا ستين مسكينا أي عليه إطعاموا ستين مسكينا والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كان الفقير أشد حاجه وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع طيب طيب كيف إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع طيب فيطعم ستين مسكين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان أعتق رقبه, رقبه فقال لا أجب قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكين قال لا أجب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتد وهذه أغلط الكفارات ويسويها كفارة الظهار التي وصف الله الظهار بأنه منكر من القول وزور ويليها كفارة القتل لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان العثق والصيام وليس فيه إطعام وقوله صيام شهرين المتتابعين هل المعتبر الأهلة او المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في, في الشهر المجزد في هذا قولان للعلماء والصحيح أن المعتبر الأهلة أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزة في شيء الفرض نعم إذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول يوم من أول ليلة ثبت الشهر ولنقل إنه شهر, إنه شهر جماد الأولى كما أن فيه الآن ابتدأه من أول يوم من شهر جماد الأولى فيختمه في آخر يوم من شهر جماد الثامن ولنقرض أن جماد الأولى 29 يوما وكذلك جماد الثانية فيكون صومه 58 يوم هذا لا شك أنه يعتبر بالهلال لكن إذا ابتدى إذا ابتدى الشهر من نصف الشهر جماد الأولى من نصف الشهر جماد الأولى فجماد الثانية معتبرة بالهلال أليس كذلك؟ لأنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر فيعتبر به لا. بقينا آخر شهر جماد الأولى وأول شهر رجب هل يعتبر بتسعة وعشرين يوماً أو بستين يوماً الصحيح أنه يعتبر بتسعة وعشرين يوماً إذا كان شهر جماد الأولى تسعة وعشرين وقيل بل يجبر ويجعل ستين يوماً طيب. إذا ابتدى الصوم في النصف في النصف من شهر جماد الأولى متى ينتهي؟ في الرابع عشر من شهر رجب في الرابع عشر آخره الرابع, الرابع عشر من شهر رجب وإذا قدرنا أن شهر جماد الأولى ناقص وشهر جماد الثاني ناقص صارت سأمه ثمانية يوما وإذا قلنا بأنه يكمل النصف بالعدد صار لا ينتهي إلا في الخامس عشر من الرجل فيكون الشهر المجزع كم؟ ثلاثين يوم وقول مؤلف فإطعام ستين مستين هنا قدر, قدر الطاعم دون المطعم يبدل الطاعم دون فهل المطعم مقدر المشهور من المذهب أنه مقدر وهو مد من البر أو نسق ساعة من غيره لكل مسكين مد من البر أو نسق ساعة من غيره لكل مسكين والمد ربع الصاع يعني صاع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وعلى هذا فتكون الأسواء لستين مسكينا خمسة عشر صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن الصاع المعروف الآن هنا في القصيم ينقص ينقص عن صاع القصيم الخمس وخمس الخمس والندع ينقص الخمس. الخمس وعلى هذا فيكون الصاع في القصيم خمسة أمداد ويكون يطعام ستين مسكيلا كم بالأسواع القصيمية اثناء. نعم اثناء, عشر اثناء عشر صاعا وقيل بل يطعم نصف الصاع من البر أو من غيره واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة حين حلق رأسه في العمرة قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صعب لكل مسكين نصف صعب وأطلق ولم يقل من التمر أو من البر وهذا يقتضي أن يكون المقدر نصف الصعب وإذا كان كذلك فازد على ما قلنا النص فيكون بالنسبة لصائر رسول صلى الله عليه وسلم حطام الستين مسكينا كم ثلاثين صاع وبالنسبة لصائر أربعة وعشرين صاع والأمر في هذا قريب فلو أن اللي كان احتاط وأطعم لكل مسكين النصف صاع لكان حسنا ثم انتقى المؤلف إلى يقول فإن لم يجد فإن لم يجد سقطت الكفارة إن لم يجد سقطت وجليل ذلك من الكتاب والسنة أما من الكتاب فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما آته الله والله عز وجل بحكمته لم يؤتيه شيء ودليل آخر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ودليل الثالث العموم عموم القاعدة الإسلامية الشرعية وهي أنه لا واجبا مع عجز لا واجب مع عجز فالواجبات تسقط بالعجز عجز وهذا الذي جامع ليس عنده لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الضغط نقول إذن لا شيء عليك وبلئت ذمة فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا عجيبه لا يلزم لأنه سقط وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفاره إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤه وهذا يقال طيب نحن قلنا من كتاب السنة من السنة أن الرجل لما قال لا أستطيع أن أطلم الستين مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم متى استطعت بل أمره أن يطعم حين وجد فقال خذ هذا تصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله قال أطعمه أهلك ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك فدل هذا على أنها تسهد في العجل وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعج واستدل بالحديث قال لأن الرجل قال لا أجد فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدق به ولو كانت الكفارة ولو كانت ساقطة بالعجس لم يقل خذ هذا تصدق به فيقارف الجواب إن هذا وجده في الحال يعني وجده في حال في المجلس الذي أفداه النبي صلى الله عليه وسلم به فكان كالواجد قبل ذلك ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اقتنيت فالقول الراجح أنها تسبت وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادر عليها حين وجوبها فإنها تسبت إما بالقياس على كفارة الوقت في رمضان وإما لدخولها في عمون قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا أكلف الله نفسا إلا ما أتاها وما أشبه وعلى هذا فكفارة الوقت في الحيض إذا قلنا إن الوقت في الحيض يجب كفارة ثم عجز تسقط أو لا تسقط فدية الأدى إذا لم يجد ولم يستطع الصوت وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدلنا به لهذه المسألة وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الكقهاء في الجملة وهي أنه لا واجب ما عجز ثم قال مالب رحمه الله باب ما يكره ويستحب وحكم وحكم القضاء كيف لماذا وقف كيف ايمان ايمان ايمان ايش هنا جاء الحديث مطلقا اعتق رقبه ولكن كلما جاءت رقبه مطلقه فلابد من من شرط الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاكب حكم يستفيه في جارث له لطمها قضب عليها ولطمها فأراج عن يعتقها فأدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فهذا يدل على أن عتق قير المؤمن ليس بمشروف فكلما جاءت الرقبه مطلقه حينها مقيده بالايمان خلاص ماشي وضع على التخير ها التخير او الترتيب انا الترتيب طيب في ذكر حديث في صحيح نعم ما ان رجلا ما شرح هذا الخطب اثنين في من رمضان قام رسول الله هذا هذا معنى الحديث طيب سؤال فقوله في طيب إيه؟ إيه؟ فيها خلاف شراء سلامتها من العنوب فيه خلال فمن من قال انه شرط ومن هم من قال لا نشترك ما شراط الله وهو الإيمان الأذن يقول انه اذا كان معيبا عيبا يخل بالعمل خللا بينا فإن اعتاقه يكون, يكون به عالة على غيره وعدم اعتاقه احسن له يبقى عن جسيده ينفق عليه لكن إذا كان مثلاً مكسر مكسر رجل ما يستطيع ما يستطيع ما يستطيع هذا من أتاق هذا لا يزداد إلا حصر الله أعتاج إلى تحديد لكن يظهر لي أنه لا يزداد أنت يقول ما وجه خطأ من أقول محمد حبيب الله وقد قلنا أنه ثلة عاده تغييه المحبه والقائل لهذا نطق بالعموم الذي تدخل تحته الخله اين اعلى اين اعلى بس اجبني إذا وصفته بالادنى هضمته حققه لا لا لان المحبه لان ما تدخل في لا ماذا؟ نخص من القيد عندها من هل اشرف احسان حسان حسان اي ولهذا قال رسول لو كنتم متاخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر واتخذ من من امتي أحبة. نعم ولست كل حبيب إذن إذا, إذا, إذا, إذا, إذا وصفت بالعم دون الأخص الذي هو أعلى فهذا هضن الحق نعم أبو هران اتخذ الرسول خليل لكن الرسول ما اتخذه خليل هذا الفرق يعني انا ليه انا اقول اتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا لكن الرسول ما يقول فالخله هنا بالنسبة لأبي هريره من ابي هريره للرسول لا من الرسول لابي هريره نعم لا يفطر يفطر يفطر فيها فقط وصلت وتشفير السرور وتعفير السر على وقف فإن عدم فطمس فإن عدم فإن عدم ثمان وفول ما ورد بس, بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى ألوى صحابه ومن تبعهم بأسلامه إلى يوم الدين سبق لنا أن الكفارة تجب في الوضع في نهال رمضان لمن يزمه الصوت وأنها عتق لم يجد فالصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكين فإن لم يجد سقطت وقلنا إن هذا سار في كل واجب يجز عنه دليل ذلك ثم قال المؤلف باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء هذه ثلاثة عنوين جمعها الكتاب المؤلاء لكتباب واحد فقول ما يكره أي في الصيام ويستحب أي في الصيام وحكم القضاء أي قضاء رمضان والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك هذا المكرور عندهم نهى عنه الشرق لا على وجه الإلزام بالترك لأنه إنها عنه على وجه الإلزام بالترك صار, صار حرام. وأمثلته كثيرة في الصلاة مكرهات في طوض مكرهات في الصيام مكروهات في الحج مكروهات في البيع مكرهات يعني الأمثلة كثيرة أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام أن الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة أما هذا فلا وجمل معترض في السيارة يقول أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق عن المحرم بل قد يقوم من أعظم المحرمات قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء هنا نهى عن أشياء متعددة منهيات عظيمة قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المعرفة أما المستحب وهو قول يستحب فالمستحب هو المسنون وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل فإن أمر به على وجه الإلزام بالفعل كان واجبا وحكمه أنه يتاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه يتاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ولكن ثوابا المنظم أو المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القرسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة وأما النظر فإن إيجاب الله بالواجب يدل على أنه أوكب وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافق وعلى هذا فنقول إن المندوب يسهاب فاعله امتثالا ولكن ثوابه أقل من ثواب الواجب وهل يفرق بين المستحب والمسنون فرق بعض الأمام بينهما بأن, بأن المستحب ما ثبت بقياس والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة استلاحية ممن قال لا فرق بينهما الحناب له في أسول الفقه قالوا لا فرق بينهما فلا فرق بين أن تقول يستحب أن يتوضع ثلاثا بثلاث أو تقول يسن أن يتوضع ثلاثا بثلاث وهذا مجرد السباح يعني لو أن أحدا قال في مؤلف الله أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس ثم مشى على هذا السلاح لم نقل له شيئا وأما حكم القضاء فسيأتي إن شاء الله حكمه وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور وإنما يكون على الطراخ فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين الرمضان الثاني مقدار ما عليك فحينئذن يجب عليك أن تقل قال المؤلاء الله يكره جمع ريقه فيبتلعه يكره جمع ريقه فيبتلعه يبتلع بالنصف ولك أن تقول لماذا لا نسبها وهي فعل مضارع والأصف فعل مضارع أن يكون مرفوعا فنقول لأنه عطف على اسم صريح على اسم خالص صريح وابن مالك يقول و... و... وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحدث وهنا يبتلع ما طوف على جم وجم اسم خالص يعني مصدر ومنه قول الشاعر الجاهلي ول... ولبس عباءة وتقرعين يحب إلي من لبس الشفوف وتقرى بالنصف معطوف على لبس هنا يبتلع بالنصف معطوف على جمع يعني يكره جمع ذيقه يكره أن يجمع ذيقه فيبتلعه منه. سواء فعل ذلك عبتا أو فعل ذلك لدفع العطش أو لأي سبب فالمهم أنه يقرأ أن يجمعهم فيبتدعهم لماذا قال في الشرح للخروج من الخلاف أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر ولكن هل التعليل بالخلاف تعليل صحيح تثبت به الأحكام الشرعية الجواب لا ولهذا كل ما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا, لا, لا, لا يقوم تعليلا صحيح بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر لأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا لا من أجل أن فلان الخالق ولكن من أجل أن النصوص تحتمله فيكون تجنبه من باب الاحتيار وأما أن نقول في أمر فيه خلاف يكره خروج من الخلاف لو قلنا بذلك لكانت المكرهات عندنا كثيرة جدا لأنك لا تكاب تجد مسألة إلا وفيها خلاف فلو قلنا إنه يصف التعليل بالخلاف أو بمرعات الخلاف لكان في هذا مشكلة مع أنه لا دليل على بل نقول الخلاف إن كان له إيش حظ من النظر لأن كانت النسوس تحتمله فإننا نراعيه لا لأجل أنه خالف كلان وكلان لكن لأجل لأجل الأدلة اكتمال الأدلة وهنا ليس هناك دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه نساء وابتلعه وإذا لم يكن هناك دليل فإننا فإنه لا يصف وعلى هذا فنقول لو جمع عريقه فابتلعه فليس بمقروف ولا يقاب إن الصوم نقص بذلك لأننا إذا قلنا إنه مقروف لازم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا بفعل المقروف فيه وعلم من المتلم المؤلف أنه لو بلى عريقه بلا جمع فإنه لا كراهة بذلك وهو ظاهر وعليه فلا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أدان الفجر فإنه لم يعهد من فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر تعال حتى هذا بقعم الماء بل هذا مما يسامح به نعم لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يدخله ولا يبتلعه يكره جمريقه يبتلعه ويحلم بلع النخامة بلع النخام حرام على الصائم وغير الصائم وذلك لأنها مستقدرة وربما تحمل أمرارا خرجت من البدن فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك فهي حرام على الصائم وعلى غير لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه ولهذا قال يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه بلع النخامة الحرام قلنا على الصائم غير لما فيها من القدر وربما يحصل فيها ضرر على البدر من حيث ألع. لا يشعر المرض وقوله ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه فقط التفقيط هنا لإخراج الريق فالريق ولو كثر لا يفتر به النساء إن وصلت إلى فمه إن وصلت إلى فمه وهو ما يذوق به الطعام فإن لم تصل لأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى شوفه فإنه فإنها لا تفضل وذلك لأنها لم تصف إلى ظاهر البدن والفم في حكم الظاهر فإذا وصل إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر وفي المسألة قول الآخر المذهب أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من ولا, ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا فلو, ابتلع فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمن فإنه لا يفتر بها ولكن كما قلنا أولا إن ابتلعها محرم لما فيها من الاستقدار وخوف الضرر طيب إذا ظهر جم من لسانه أو من أسمانه من لذاته فهل يجوز بلعه؟ أجيب لا يجوز لا للصائم ولا لغيره لعموم قوله تعالى حُزمت عليكم الميتة والدم وإذا وقع من الصائم فإنه مفتر ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم او قلعه في الليل والسمر يخرج من الدم الا يبتلع هذا الدم لانه يفطر وايضا هو حرام حتى لو فرضنا ان انك لست صائم فان بلع الدم حرام لقوله تعالى احدمت عليكم الميت والدم وبعض الناس يتدمى سنه ولكن عند حوله اناس فيخشى منهم فتجده يقول في البير ولا في راس البعير نعم يبتلع وهذا خطأ من صحيح طيب يقول ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمهم ويكره أيضا هذا المكروف الثاني يكره ذوق طعام بلا حاجة يكره أن يذوق طعام كالتمر والخبز والمرق وغيرها إلا إذا كان لحاجر فلا بأس ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا من هذا الطعام إلى البدن إلى الجوف من غير أن يشعر به فيكون في ذوقه الطعام تعرض لفساد الصوت وأيضا ربما يكون مشتهل الطعام كثيرا ثم يتدوقه لأجد أن يتلذذ به نعم وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه لهذا يكره أن يذوق طعام إلا لحاجه الحاجه مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حرارفه أو ما أسبه ذلك قال ويكره مضغ علق قوي ويحرم وين وجدناه كده عندكم ما فيها ها نعم ومضغ علق قوي يعني يكره للصائم ان يمضغ اي يعلق ااا نعم علكا قويا والقوي هو الشديد الذي لا يتفتث فيكره للصائم أن يمذغه لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعم كان له طعم فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضاه أمام الناس لأنه إذا مضاه أمام الناس فمن الذي يجريهم أنه علق قوي أو غير قوي ومن يجريهم أنه علق لسه فيه طعم أو فيه طعم فلذلك لا ينبغي عنوك الله عندي تعليم في الشرح يقول لأنه يجلب البلغا ويجمع الهيط ويونس العطش ثلاثة أشياء فيه نعم و... ويكره مضوح القوي ويحلم المتحد نعم. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر إن وجد طعمهما أي الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة إن وجد طعمهما في حلقه أفطر وإن وجد طعم العلق القوي في حلقه أفطر وعلما من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة وخالها في ذلك شيء خلسان رحمه الله وقال لسه هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق وهو واضح لأنه أحياناً يصل الطعم إلى الحلق ولكن ما يبتلع ما ينزل يكون منتهى الحلق فمثل هذا لا يمكن أن نتجاثر ونقول إن الإنسان يفكر بذلك ثم إنه أحيانا عندما يتجشى الإنسان يجد الطعم في حلق لكن لا يصل إلى فنه ومع ذلك يبتلع هذا الذي تجشى به يعني ربما يتجشى ويخلف بعض لكن لا يصل إلى الكم بل ينزل وهو يخس بالطعم وإن وجد طعمهما في حلقه أفضل ويحرم العلق المتحلل قال إن بلى عريقه العلق المتحلل هو ال ال الذي ليس بصلب إذا علكته تحلل وصار مثل التراب هذا حرام على من؟ على الصائم لأنه إذا علك بد أن ينزل منه شيء يعني متحلل يمشي مع الريق وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئا قال المؤلف إن بلى عريقة يعني فإن لم يبلع عريقة فإنه لا يعني لو كان إنسان يعلك العلق فلما تحلل لفظه فإنه ليس بحرام أو كان يجمعه يعلكه ويجمعه ولا ينزل ثم لفظه فإنه على كلام المؤلف الماتن لا لأن المحذور من مضغ العلك المتحلل أن ينزل إلى الجوف وهذا لا ينزل طيب فإن قال قائل هل يقاس ما يكون في الفرشة من تدريك الأسنان في المعجون على العلك المتحلل أو على العلك القوي نعم هو للمتحل الأقرب للمتحل الأقرب ولهذا نقول لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوت لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإسلام لأن نفوذه قوي وانجراجه تحت الريق قوي أيضا فنقول إذا كنت تريد تنظيف أسمائك فانتظر إلى أن تغرب الشمس وانظفها لكن مع هذا لا, لا, لا يفسد الصوم باستمال المعجوم قال وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةِ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ نعم القبلة تنقسم إلى ثات تقسام القسم الأول القسم الأول أن لا يصحبها شهوة إطلاقية مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من سفر أو ما أشبه ذلك فهذه لا تؤثر ولا حكم له والثاني أن, أن تحذك الشهوة ولكنه يأمن من, من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمداء أيضا إذا قلنا بأن الإمداء يفطر الصوت هذا يقول المؤلف منها إن القبلة تقرى في حقه القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوت إما بإنزال وإما بإمداء إن قلنا بأنه يفتب الإمداء وسبق عنا الصحيح أنه لا يفتب فهذه تحرم إذا ظن الإنزال بأن يكون شاباً قوي الشهوة شديد المحبة لأهله فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذا الحال على خطر فمن هذا نقول لا عليه أن يقبل لأنه يعرض صومه لماذا للفساد أما القسم الأول وهي التي لا تحذك الشهوة فلا شك أنها جائزة ولا إشكال فيها لأن الأصل حل حتى يقوم دليل على الكراهة والتحليم وأما الثاني وهو الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه فالصحيح أنها لا تقرأ أن القبلة لا تقرأ وأنه لا بأس بي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم وسأله رجل عن قبلة الصائم وكان عنده أم سلمة فقال له سلها به اسألها فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم وهل يدل على أنها جائزة سواء حرك الشهوة أم لم تحرك ويروى عن عمر أظن أنه قال ما أبالي قَدْ بَلْتُ مْرَأَتِي أَمْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا شَمُّ رَيْحَانًا لا يفضل لكنه ينعش النفس ويسر النفس تقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان لكن ليس, ليس إجماعا ولا إنزالا فبأي شيء إن تكون كراها وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عنه قبلة فأذن له وسأله آخر فلم يأذن له فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم أذن له شاب فحديث ضعيف لا تقوم بالكجة طيب إذن القبلة تنقسم لكم ثلاثة اقسام قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم والصحيح هو أنها قسمان فقط قسم جائز وقسم محرم والجائز له صورتان الأولى أن لا تحذك القبلة شهوته إطلاقا والثانية أن تحذك شهوته ولكن يأمن على نفسه وتخذ القبلة لمن تحذك شهوته طيب غير القبلة من دواعي الوطي كالظم ونحن نقول حكمها حكم القبلة ورفع نعم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 ما لا يتأكدوا على غيره ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه الحكمة هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل فعل الواجبات وترك المحرمات ودليل من السنة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 والله تعالى يكون ما يحل الله بعيانه يشكر واملته نسال الله أن انما يريد في لقائه خير من لا عز وجل ان نتقى الله مع تحيات لعليكم مؤسسه الاستقامه من لم يدع قول للانتاج والتوزيع في عنيزه ينكد شارع هلاله وان شئت فقل رقم الهاتف الزون 06 لانه ورع بطريق 8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500